مدد بين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ تَلِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخْذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقوا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولائك مع المؤمنين